شيل لله يا ابن الحسن شيل لله شيل لله شيل لله يا ابن الحسن شيل علي, شمس ردت لعلي عبد الصلاة شيل لله يا ابن الحسن شيل لله شمس ردت لعلي عبد الصلاة علي علي 11 لحظات لجيوش الجرار احفظ درا لكتاب ويا تو أسراره يا داح الباب يا الشمس النواره يا الشمس النواره قلبي ما تعب عن حبه وإصراره خلها بباب بطيوبه وأزهاره وخل المرتاب يتعذب في ناره يتعذب في ناره الله الله Alla, Alla, Alla, Alla Arruحi f'i gheramati t'ma Alla, Alla, Alla, Alla Isma balsem fa yizli t'la El xemis radat l'Ali abbi-sala El xemis radat l'Ali abbi-sala تردد لعلي عبد الصلاح علي, علي علي اسم الله على يوم الحار بعيدا حلو اسمك ما قلناه نعيده وما نتعب من انشاد وترديده له قوه بث دير الفلك بيد وعن دنيا ما كو حاجة بعيدة وأبداها الكون يفعل كلمة, يفعل كلمة يريدان الله الله الله الله وغريبة الشام استرجع الله الله الله الله, الله يا محمد يا محمد من قصد حدر يفرج بلا الشمس ردت لعلي عقب الصلاه شيل لنا يا علي شيل لنا يا الحسن يا خير الناس بعدنا بالهادي يا عالي الراس يا سعدي وأعيدي يغلى من الماس ساكن وسط فادي ساكن وسط فادي اسمك يا غاث في كل شدة النادي يا أحلى الحون طير الهان الشادي يا واحد خير للرايح والغادي الله الله الله الله بسمك الحديد غنى الله الله الله, الله، وقيلك ما خابلت عنه الله الله الله, الله، حصل بك كلمة تمنى الله, الله شوق بالمرتضى وبعلا شمس ردت لعلي عقب الصلاه شيل لله الحسن شيل لله شيل لله شمس ردت لعلي عقب الصلاة عقب الصلاة يا أبو الحسنين انت سيف القدرة صنو المختار طاهوا بعل الزهرة شعت منك كل أنوار العترى فيه في الأيام علمه وسابق ذهره وهنية له كل من عاشب عصره تعجز لدهور ما تستوعب عمره جبينا الله الله الله والنجم يغرق في عانا الله الله يمينا الله والكون تهب حلا شميس ردت لعلي عبد الصلاة